فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْدِلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلِ الرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 وعصى ادم ربه فغوى ثم تباهى ربه فكاب عليه وهذا قال بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم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 قال ربي لما حشرت اعما وقد كنت بصيرا